あのね بضم ا ل ه م ز ة وكسرها ما يذبح في البيوت يوم العيد و أ ي ا م التشريق تقربا إ ل ى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اما بعد في هذا الكتاب ذكر الشيخ أ ن معنى ا ل أ ض ح ي ة هو ما يذبح لله عز و جل من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م من ا ل إ ب ل أ و البقر أ و الغنم تقرب إ ل ى الله عز و جل و ذلك في يوم عيد ا ل أ ض ح ى و ذلك في يوم عيد ا ل أ ض ح ى و ذكر بعض أ ه ل العلم أ ن أ ي ا م الذبح هي ث ل ا ث ة وبعضهم قال أ ر ب ع ة والصحيح أ ن ه ا أ ر ب ع ة يوم العيد العاشر من ذي ا ل ح ج ة ويوم الحادي عشر و الثاني عشر و ا ل ث ا ل ث عشر من ذي ا ل ح ج ة نعم و أ ج م ع المسلمون على مشروعيتها ا ل أ ض ح ي ة م ش ر و ع ة بالكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع أ م ا الكتاب فقول الله عز وجل فصل لربك و انحر فصل ي أ ي ص ل ا ة عيد ا ل أ ض ح ى و انحر أ ي إ ذ ب ح ا ل أ ض ح ي ة و هذا الفعل فعل أ م ر يقتضي الوجوب و بعض أ ه ل العلم قال أ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة و هو قول الجمهور قول أ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة هو قول الجمهور و أ غ ل ب أ ه ل العلم أ م ا القول بوجوبها فهو قول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه و الصحيح و الراجح و الله أ ع ل م أ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة فمن استطاع أ ن يضحي و هو قادر فله ا ل أ ج ر و ا ل م ث و ب ة من الله عز و جل و أ ت ى ب ش ع ي ر ة من شعائر الدين و من لم يستطع ل أ ن ه مثلا فقير أ و يضحي س ن ة و يترك س ن ة فهذا لا باس به إ ن شاء الله تعالى و أ ف ض ل ا ل أ ض ح ي ة ا ل إ ب ل ثم البقر إ ن أ خ ر ج كاملا ل ك ث ر ة الثمن و ن ف ع الفقراء ثم الغنم نعم هذا بالترتيب أ ف ض ل ما يضحي ا ل إ ن س ا ن به ا ل إ ب ل ثم البقر ثم الغنم و أ ف ض ل شيء في من هذه ا ل أ ص ن ا ف هو ما غلا ثمنه غلا ثمنه و بعضهم قال لا أ ف ض ل ما في هذه ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا كانت س م ي ن ة فبعضهم قال ان ك ا ل أ ف ض ل أ ن تكون ا ل أ ض ح ي ة س م ي ن ة و بعضهم قال ا ل أ ف ض ل أ ن تكون ا ل أ ض ح ي ة غ ا ل ي ة الثمن و لكن الصحيح هو أ ن ا ل أ ض ح ي ة ا ل أ ف ض ل فيها هي ا ل أ ن ف ع للفقراء ا ل أ ن ف ع للفقراء نعم و أ ف ض ل كل جنس أ س م ن ه ثم أ غ ل ا ه ثمنا لقوله تعالى ومن ََ يعظم َُِّْ شعائر ََِ الله َِّ ف َ إ ِ ن َّ ه َ ا من ِْ تقوى َ القلوب ُُِْ ولا ََ يجزئ ُِ ل َّ ا جذع َْ الطان وهو ََُ ما َ تم ََ له َُ س ِ ت َّ ة ُ أ َ ش ْ ه ر والثني ََُّ مما َِّ سواه َُِ من ِْ إ ِ ب ل وبقر ََ ومعز ََْ والثني ََُّ من َِ الابل ما تم له خمس س ن َ ن ومن البقر ما تم له سنتان و من المعز ما تم له س ن ة نعم هذا ب ا ل ن س ب ة فيما يتعلق بعمر ا ل أ ض ح ي ة فلا يقبل أ ن تكون ا ل أ ض ح ي ة من ا ل إ ب ل إ ل ا ما تم له خمس سنوات و من البقر ما تم له سنتان و من الغنم إ ن كان ض ه ن ا فما تم له س ت ة أ ش ه ر و إ ن كان معزا فما تم له س ن ة ك ا م ل ة ولا يجزئ ما تحت ذلك لا يجزئ من ا تحت ذلك م العمر إ ل ا صحابي جاء للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال لم أ ج د إ ل ا ج ذ ع ة من ا ل م ع ز فقال هي لك وحدك أ م ا ما بعده فلا يجزئ إ ل ا ما تم له س ن ة من ا ل م ع ز أ و س ت ة أ ش ه ر من الظهر وتجزئ الشاه في ا ل أ ض ح ي ة عن الواحد و أ ه ل بيته أ ه ل البيت المقصود بهم هو من يسكنون معك وقوتكم واحد طعامكم و اكلكم وشرابكم ومسكنكم واحد يجزع عنهم شاه واحده عن ا ل أ ب و ا ل ز و ج ة و ا ل أ م و ا ل أ ب ن ا ء والبنات شاه واحده أ م ا إ ن كان ل ل أ ب مثلا أ ب ن ا ء متزوجون وكل ولد مستقل في بيته فهؤلاء ا ل أ و ل ا د يضحون عن أ ن ف س ه م رسول は ل عن أن ة ية عن ل الله الله عليه أن في كل في ه のお ى を ل う ه とにし ه و س ل い。 يطحي بالشات عنه وعن أ ه ل بيته ف ي أ ك ل و ن ويطعمون رواه أ ب و داود ب ن ماجه والتمدي وصححه والشات أ ف ض ل من سبع البدنه أ و ا ل ب ق ر ة إ ذ ا كان هناك س ب ع ة أ ش خ ا ص أ ر ا د و ا ان يشتروا بدنه جمل أ و قعود فيشتركون ا ل س ب ع ة في هذا القعود أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ب ق ر ة ف س ب ع ة أ م ا الشاه فواحد واحد و اهل العلم قالوا أ ن من أ خ ر ج عن نفسه و عن أ ه ل بيت شاه هو أ ف ض ل ممن اشترك في ا ل ب د ن ة أ و البقره افضل نعم ولا يجزئ في ا ل أ ض ح ي ة إ ل ا السليم من المرض و نقص ا ل أ ع ض ا ء و من الهزال فلا تجزئ, العورات فلا تجزئ العوراء بينه العور و لا العمياء و لا العجفاء و هي الهزيله التي لا مخ فيها نعم عندك العوراء التي فقدت إ ح د ى عينيها و ا ل ع م ي ا ء التي فقدت اعينها ك ا م ل ة أ و كان في اعينها بياض و لا ترى هذه لا تجزئ و أ ي ض ا ا ل م ر ي ض ة و ا ل ه ز ي ل ة ا ل ض ع ي ف ة التي تكون في آ خ ر القطيع ولا تمشي مع القطيع هذه أ ي ض ا لا تجزئ وايضا ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع ا ل ص ح ي ح ة ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أ ص ل ه ا نعم الهتماء التي لا أ س ن ا ن لها بسبب كبر سنها هذه أ ي ض ا لا تجزئ ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر ا سنها ولا تجزئ ا ل م ر ي ض ة البين مرضها لحديث البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ر ب ع لا تجوز في ا ل أ ط ا ح ي العوراء البين عورها و ا ل م ر ي ض ة البين مرضها والعرجاء البين ظ ل ع ه ا والعجفاء التي لا تنقي رواه أ ب و داود بن سائي التي لا ت ن ق ي اي التي لا مخ فيها هناك في بعض العيوب مكروهه ليست يعني م ع ي ب ة ت ج ز ي فيها ا ل أ ض ح ي ة لكنها م ك ر و ه ة مثل م ق ط و ع ة الاذن أ و م ك س و ر ة القرن كسرا ً يسيرا ً أ و مثلا ً تكون جذعه أ و ث ن ي ة و م ك س و ر ة السن بسبب ضربه أ و كذا هذه لا ب أ س فيها أ م ا ا ل ه ت م ا ء التي سقطت أ س ن ا ن ه ا بسبب الكبر هذه لا هذه تبصر و كذلك م ق ط و ع ة ا ل إ ل ي ه هذه لا ب أ س فيها إ ن كانت قطعت بسبب ذئب أ و غيره لا ب أ س فيها لكن ا ل أ ف ض ل الافضل ان ا ل إ ن س ا ن ايش يخرج ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة ل أ ن الله عز و جل قال و لستم ب آ خ ذ ي ه إ ل ا أ ن تنفقوا و لستم ب آ خ ذ ي ه إ ل ا أ ن تنغض فيه ف ا ل إ ن س ا ن يعني أ ح ي ا ن ا لا يقبل مثل هذه الـ الـ اذا كانت لنفسه فما بالك إ ن كانت لله عز وجل يجب أ ن يخرج ا ل س ل ي م ة ص ح ي ح ة الجسم、نعم. ويستحب أ ن ي أ ك ل من أ ض ح ي ت ه ويهدي ويتصدق أ ث ل ا ث ا لقوله تعالى ف ك ل و ا منها و أ ط ع م و ا تكون ا ل أ ض ح ي ة تقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ث ل ا ث ثلث ي أ ك ل ه هو أ ه ل بيته وثلث يعطيه جيرانه مثلا ً ه د ي ة ك ه د ي ة والثلث ا ل آ خ ر يعطيه ك ص د ق ة يتصدق به على الفقراء والمساكين نعم ومن أ ر ا د أ ن يضحي ف إ ن ه إ ذ ا دخلت عشر ذ الحجه لا ي أ خ ذ من شعره ولا من أ ظ ف ا ر ه شيئا إ ل ى ذبح ا ل أ ض ح ي ة لقوله صلى الله عليه و سلم إ ذ ا دخل العشر و أ ر ا د أ ح د ك م أ ن يضحي فلا ي أ خ ذ من شعره ولا من أ ظ ف ا ر ه شيئا حتى يضحي رواه مسلم وهذا عدم ا ل أ خ ذ عدم الاخذ ما هو حكمه حكمه س ن ة فمن أ ر ا د أ ن يطبق ا ل س ن ة فلا ي أ خ ذ من شعره ولا من أ ظ ف ا ر ه ولا من جلده شيئا حتى يضحي إ ذ ا ضحى في اليوم ا ل أ و ل بعد ا ل أ ض ح ي ة ي أ خ ذ أ و ضحى في اليوم الثاني أ و الثالث أ و الرابع ي أ خ ذ أ م ا قبل لا ي أ خ ذ شيئا طيب لو أ خ ذ إ ن س ا ن شيئا من ذلك فيستغفر الله ويتوب إ ل ي ه و أ ض ح ي ت ه ص ح ي ح ة إ ن شاء الله تعالى ف إ ن فعل شيئا من ذلك ا س ت غ ف ر ا ل ل ه ولا ف د ي ة ع ل ي ه تقبل الله من الجميع ضحاياهم و وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد